أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا, عزيزاً كالعلمين تاريخك شمس دخوك شمس تاريخك شمس تتجلى بل أنت حياة بل انت حياه بل انت حياه للامم بدعوني ام لي فدعوني ام ادعوني املي ابياتي في وجه النوري في وجه النوري في وجه النور المبتسم اجفاني واجعل اجفاني واجعل اجفاني كالقلم انتراهم سخيروا انتراهم سخيروا انتراهم سخيروا من وجه حر كالشمس حرين كالشمس حرين كالشمس بلا توهامي يتلؤنورا يتلؤنورا يتلؤ كالبدر وقورا في ليل التمني في ليل التمني ليل لي تمي على الظلميم اتراهم سخرو اتراهم سخرو اتراهم سخرو من وجههم كم بات يناجي كم بات يناجي كم بات يناجي في عظمي يتحذر دمعي يتحذر دمعي يتحذر دمعي من جفني في در ساجن في در ساجن في در ساجن منتظمي فتراهم سبون اتراهم سبوا اتراهم سبوا لحيتهم كم سال الدمع نجم لوضوء نجم لوضوء نجم في القمم بجميل صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب زاك في قلب زاك في قلب زاك في كرمي فصلاه تترى فصلاه تترى فصلاه تترى وسلام يا خير الدنيا, يا خير الدنيا الدنيا كله